وَإِن وإن تدعوهم إليه ذا لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبطرون 113. هذي العفو وأمر بالعوف وأعرض عن وَإِنَّ مَا يَنزَغُ نَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ الْعَلِيمِ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَمِّ مَا لَا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِ بِآيَةٍ قَالُوا لَئِن جِئْتَ بِتَيْنٍ خَضِرٍ قُلْ أَنَمَا أَسْتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْكِرُونَ تَامِرُ لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ